بسم الله الرحمن الرحيم لا تَعْلُوا الْأَنفُسُ عَلَى الْقَوْمِ وَلَا يَضْرِبُوا فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ مِنْ عَجَلٍ إِذْ قَامَ رَبُّكَ فَزَجَّلَهُ وَقَالَ لَهُ مَكَانَهُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَّلَاشِنَا وَأَغْلَالًا وَسِعِرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَعْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُرًا عينًا يشربون يا عباد الله يفجرون تفجيرًا يوفون بالنهر ويخافون يوما كان شره مستطيرًا ويطعمون الطعام على حب مسكين ويتيم وأسيرا إنما لطعمكم لوجه الله إلا نريد منكم جزاء ولا شكورا <تصفيق> إنا نقاض من ربنا يومنا عقوسا قم طريبا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ونقعهم نظرة وسرورا وجزاء بما صغروا جنة وحريا متكئين فيها على الأرائك متكين فيها على الأراين كلا يرون فيها شمس ولا زمHERIRA ودهل يتنال منذرها وذلنا قطوعا تدلنا ويطغ علينا بانية من فضت وأكبر إن كانت قوارير قوارير من فضت قدرها تكثيرا ويسقون فيها كأساً كان مزاجاً جميلة جميلاً عيناهم فيها تسمى سلسبيلاً ويطوف عليهم إلدان مخلدون إذا رأيتهم حسرتهم لعلوا منسوراً وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكاهم كبيرا عاليهم سياء سندس خضر واستبرق وحلو وسغر من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعلكم مشكورا إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيرًا فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ أو أَوْ كَفُورًا وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَعَشِيًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ النَّهَارِ إِنَّهَا وَلَإِنْ يُحِبُّونَ عَاجِلَةً أَوْ يُؤَخِّرُونَ يَوْمًا نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ <تصفيق> إن إذ كانتات شاء تغرر من, من سميلة وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخر من, من يشع في ررحمة وظال من أعد معذااً عليمة.